يُرَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعِدُونَ ذَلِكَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَهُ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 قَدْ لَمَّا تَشْكُرُونَ وَقَالُوا إِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ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 وَذُوْقُوا ذَبَّ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْبَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرَّوْا سُجَّدُوا وَسَبَدَحُوا بِعَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستعون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نجلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار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 وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُرْجِمِ لَمُنْتَقِمٌ وَلَقَدْ أَعَتَيْنَا مُوسَ الْكِتَابَ فَلَا تَكُونَ فِي مِرْيَةٍ مِنْ الْقَائِمِينَ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 أولم يهدي لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أَوَلَمْ يروا أَن